حياة لفدي الدكتور الشيخ عبد الله عزام. <تصفيق> مصدر الحياة الأبيض. قد كنا يفترض. أفنائك. طبعاً الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد قاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرنا الليلة غنيم عن التعريف فضيل الشيخ الدكتور عبد الله عزام أمير مكتب خدمات المجاهدين. والذي عرفته الساحة عالما عاملا مجاهدا هو أستاذنا جميعا في الجهاد نسأل الله تعالى أن يغفر من أمثاله من العلماء العاملين المجاهدين ولا أريد أن أطيل عليكم أقدم لكم رضيلة الشيخ عبد الله عزام وأحب أن أنبه إلى مواعيد المحاضرات كما هي غدا في الصباح يوجد محاضرة الساعة الثامنة في المعهد الديني من ثمانية إلى تسعة ونصف في المعهد الديني والمحاضرة المسائية كما هي في نادي قطر غدا في نادي قطر الرياضي بعد صلاة العشاء وصلاة الجمعة إن شاء الله على الهواء من مسجد عمر بن الخطاب ثم مسك الختام وهو دور الشباب العرب في الجهاد الأفغاني سيكون في صلاة بعد صلاة العصر في جامع الوطرة الكبير لمدة ساعة ساعة وربع ثم ننطلق من هناك إلى المطار إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه المحاضرات الطيبة وأن يزل الخير الكثير والأجر الكبير لأستاذنا الشيخ عبد الله عزام ونرجو أن نرى هذه الوجوه الطيبه وهذا الجمع الطيب في ارض الجهاد حيث والله يوم واحد هناك خير من الدنيا وما فيها ولعلكم سمعتم ما قرأ الإمام في الركعه الثانيه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللهم لا تجعلنا من القوم الفاسقين واحشرنا مع المجاهدين الصادقين والآن فضيله الشيخ الدكتور عبد الله عزام فليتفضل مشكورا وسيكون هناك كالعادة مجال للأسئلة في آخر المحاضرة وجمع التبرعات ولا نوصيكم بها. رمضان على الأبواب وقد أفتى فضيلة الشيخ عبد العزيز من باد بجواز تقديم الزكاة قبل رمضان قبل موعدها من أجل المجاهدين. وزكاتكم تذهب للجهاد مباشرة إلى المعارك الساخنة حيث نحن بأمس الحاجة إلى كل ريال. ولو رأيتم ما رأيت من حال المجاهدين والله ما تدخلون بشيء. أسأل الله أن يجعل في موازين حسناتكم يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.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 بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله أثارت تلاوة القرآن في صلاه العشاء اججان وبدا الخيال يطوف يلاحق تلك الاطياف التي سبقتنا الى الملا الاعلى الذين امنوا وهاجروا اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله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 وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده عجر عظيم فما تمالكت عبراتي وقد أثارتها ذكرياتي مع تلك الصفة التي مضت إلى الله عز وجل قبلنا ونحن نظن أن أرواحهم الآن في حواصل طيور خضر تطرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش والجهاد الافغاني على أبواب النصر ونرضى الله عز وجل أن يشرح صدور المؤمنين برؤية دولة الإسلام والمجاهدين في كابل قريبا قائمة شاخصة تمثل المنارة السامقة لكل مسلم في الأرض أقول الجهاد الأفغاني الآن على ابواب النص وسوقه عقب عشر سنوات أو بضعة عشر عاما ثم أشرف على الانتضاب وابواب الجنه مفتوحه ونحن نتسابق ولكن يبدو اننا لم نصل الى القدر الذي يختاره ربنا يختارنا ربنا الى واذا اغلق باب الجهاد في افغانستان نحن ندعو الله عز وجل أن يفتح لنا باب فلسطين والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولا يدري الإنسان ما المصير وكيف تكون الخاتمة والمحروم من وصل إلى باب الجنة ثم عاد والله يا إخوة ما من نعمة اعظم من نعمه الجهاد ابدا وما من محبه تقوم فوق ارض اعمق من مودتي الموده التي تقوم بين قلوب المجاهدين وما من ذكريات اعذب من ذكريات الذين واكبوك الطريق المرير سنوات عديده ثم أخذوا شهاداتهم وتخرجوا ودخلوا جنة رب العالمين وأنت لازلت تترك الأبواب ولم يفتح لك بعد باب يا أيها الإخوة هذه القلوب بيد رب العالمين وهي مخطورة ومجبولة على موافقة سننه عز وجل وقوانينه في الحياة وكلما انتهجت هذه السبل كلما وجدت سعادتها واستروحت راحتها وإذا تنكبت الطريق وخالفت السنن فإن, لها معيش فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عم ما من أرض يشعر الإنسان فيها براحة الضمير وهدوء العصاب وطمأنينة الوجدان واستقرار النفس البشرية مثل أرض الجهاد الجهاد عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يكشف الله به الهم والغم تعيش فوق ارض الجهاد بعيدا عن أهلك ولكن الراحة التي تغمر جانحي جوانحك وتضمك بين عطفيها غامرة كما عبر أحد السلف عن هذه السعادة إننا لنمر بلحظات من السعادة نقول إن كان أهل الجنة بمثل هذا النعيم فهم في خير عميم وان في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخر جنة الأنس بالله واستعزاب عباء استعزاب عبادته والذوق حلاوه أصلت به وما من عبادة يشعر الإنسان بهذا الراحة مثل عبادة الجهاد والنفس البشرية مجبولة والروح الإنسانية وقد خلقت بيد رب العالمين تحتاج الى غذاء كما تحتاج المعده الى غذاء من الطعام تحتاج الروح والنفس الانسانيه الى عباده الى غذاء من العباده وافضل انواع الغذاء للروح البشريه هو غذاء الجهاد ولذا فالروح عندما تغذى بعبادة الجهاد تنقو تنقى وتصفى وتصفو والروح تسخل والقلب يقوى والجهاد كالكير بالنسبة للنفس البشرية ينفي عنها خبثها وغبشها ورانها كما ينفي الكير خبث الحديد حتى تخرج النفس البشرية من المعركة وقد صفت ونقت وسمت وارتفعت إلى ذلك الأخر الذي رسمه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عن عبادة القتال فيقول وذروه سنامه الجهاد ومن هنا الجهاد الجهاد سياحه وفي الصحيح سياحه امتي الجهاد والجهاد خير حياه من خير معاش الناس رجل اخذ بعنان فرسه كلما سمع يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت نظام وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خير معاش الناس يعني أفضل حياة وسئل أي الناس أفضل فقال صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب رجل اخذ بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعه أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضان والعبادة وعبادة القتال باب من أبواب الجنة يكشف الله به الهم والغم وعجب كيف تكون العبادة المكروهة وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كيف تكون بابا كيف تكون سببا لكشف الهم والغم حتى تذوقناه أشنا في ارض الجهاد نرفرف باجنحه الشوق ارجلنا على الارض وارواحنا معلقه هناك يتمنى كل واحد منا أن يلقى ربه في كل لحظة إن كانت المعركة قائمة مع الدعاء أن يتقبل الله عز وجل الأرواح والخاتمة والشهاده أعيش في أرض افغانستان او في ارض المعسكرات التي على الحدود معظم وقتي حتى اذا ذهبت لاهلي في مدينه بيشاور ضاقت نفسي فاذا ذهبت الى اسلام اباد احس ان هنالك ذنبا صنعته واقترفته فعاقبني الله بابعادي عن ارض الجهاد فاتي علم الله اني اتي لحج بيت الله الحرام ونفسي ضائقه وانا اطوف بالبيت لاني بعيد عن ارض الجهاد وانا ادرك ان يوما من ايام افغانستان خير عند رب العالمين من جوار البيت الحرام ومن حجة ومن عمره بنص القرآن الكريم أجعلتم سقايه الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله كنت أسكن في مكة مدرسا في جامعه الملك عبد العزيز وأنا اخترت فراق مكة لأجاور أرض الجنة والشهداء لأعيش في الجنة التي هي تحت ظلال السيوف ولست بنادم وقد علم الله أن يوما في أفغانستان أحب إلي من السكن في البيت الحرام عشر سنوات يا الإخوة هذا الدين الذي تنزل من عند رب العالمين الذي جبل بيديه سبحانه جبلة هذا الإنسان وصنعه بيديه جعل سننه متوافقة متوافقا مع هذه الجبلة وقوانينه متناسقة مع هذه القلق ما أحس به في أعماق لا أستطيع أن أنقله لكم عبر كلمات لأني لو وصفت لكم ذوق العسل عشر سنوات لا تعدل أن تغمس إصبعك في عسل وتتذوقه في طرف لسان الله عز وجل وهو يفرض هذه الفريضه على الناس الله يعلم ثقلها على الناس البشريه ولكن يعلم فائدتها العظيمه لهذه النفس ولذلك سبحانه وهو يتكلم عن الشهداء قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم إن كنتم مؤمنين إن يمسزكم قرحا فقد مثل القوم, القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يعني الله جل لا لا يحب الظالمين فكيف يظلم فلا تظنوا أن فرض الجهاد عليكم إنما هو ظلم لكم إنما هو من أجل مصلحتكم ومن أجل نفوسكم لأن نفوسكم تنقو وتصف تنقى وتصفو وأرواحكم تسقل في هذه الميادين ولا يمكن أن تسقل في ميدان مثل هذا الميدان ومن هنا عندما نقرا في كتاب مثل كتاب الاصابه في حياه الصحابه او كتاب اسد الغابه لابن الاثير نجد عندما يريد ان يبرز مؤهلات الصحابي او كتب الرجال يقولون شهد الغزوات كلها شهد المواقع كلها وعندما نظرت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرز بجانب ابي بكر أحد لماذا شهد الغزوات كلها لم يتلعث بذل ماله ونفسه في سبيل الله لم ينهزم في معركه ابدا ما تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعه حنين احد ما الى ذلك قد ينفض الكون كلهم لكن ابا بكر وعمر بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الجهاد هو الذي ابرز القيادات في العصور الإسلامية كلها نعم يعني الجهاد أبرز عبد بكر عمر عثمان علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أهمية هذه الفريضة للنفس البشرية ولذلك لم يحف عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف من الجهاد بالنف ما قال لهم يوم تبوك أنت يا عبد الرحمن وأنت يا عثمان قد جهدتما جيش العسرة فأنتما تاجرا للجيش وإذا قتل بلال وعمار فلا بأس لأنهم فقراء ونحن بحاجة أموالكم لهذا الجيش لا يدفع ماله ويتقدم أمام الصفوف وقد بقي المنافقون يلمزون سيدنا عثمان حتى نهاية حياته لأنه تخلف عن بدر مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل خلفه وراءه ليطبب زوجته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمتمع المسلم ليس فيه صنفان. صنف التجار الذين يقعدون ويمدون وصنف الفقراء الذين يقاتلون ويقتلون لا المال لا يصفي النفس البشرية كما يصفيها السيف وتصفيها أهوال القتال ولذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايفتن الشهيد في قبره يفتن يعني يسال, يسأل منكر ملكي قال كفى ببارقة السيوف فوق راسه فتنه بكف السيوف الفوق راسه مرة مره ثانيه يرد يفتن لا خلاص لا يفتن الشهيد والذي يموت مرابطا كذلك لا يفتن في قبره ولا يساله الملكان ويبقى عمله جاريا الى يوم القيامه ما من ميت يموت إلا ويختم على عمله إلا من مات مرابطا فإنه يبقى ينمى عمله إلى يوم القيامة فالذي يموت في أرض الرباط الآن افرضوا أن القيامة قامت بعد مليون سنة كأنما عاش مليون سنة وكل يوم في كل صباح يأخذ الملك الملك نسخة من غير أعماله ويضيفها إلى صحائفه إلى أن تقوم الساعة ليه كما قلنا القتال به تصفو النفوس تتجرد اهوال الحرب تهز النفس البشريه تسقط الركام ركام التقاليد ركام القوارب في المجتمع هذا رئيس وهذا مرؤوس وهذا غني وهذا فقير هذه كلها تنتهي في ميدان القتال وميدان القتال عندما تبدا الحرب تهز اهوال يعني صدقوا يا اخوه كما قلت ان الجبال كانت تميد تحت اقدامنا الجبال تهتز تحت اقدامنا والقذائف فوق رؤوسنا هنا النفس البشري ماذا تريد في هذا الجو خلاص يتعرى القلب فطره الى خالقه اجهزه الفاكس خلاص مفتوح للتلقي اجهزه الاستقبال القلب يبدا يستقبل اشعاعات هذا الدين معاني القرب من رب العالمين التضرع اليه أي دنيا هذه التي يبحث عنها وأي سلطان الذي يتشبث به في هذه المآذق والميادين أي خمس يبقى في القلب البشري تحت أمام هذه الأهوال وفي ضرام هذا الأتون المتأجد تزول كله ولذلك يقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الآن ميزان التفاضل في أفغانستان ما هو ميزان التفاضل في أفغانستان مقدار ضقائه في أرض المعركة الآن لم سألت الناس افغانستان كلها ما عدا الحاقدين وما عدا الحاقدين تقول لهم من احمد شام ثوب يقولون لك أحد عشر عاما لم يخرج من ارض المعركه واذل الله به الروس انا سر من قرب كابل الى قرب نهر جيحون كل المناطق كل المناطق اذا ذكرت كلمه الامير فانما تعني احمد جامعه ليه الشرح حوله الالاف المؤلفه من الشباب كما قا ازهار ودراغنا واسو في طهر ماء السماء وفي شجاعة ليوت بيشا ليه؟ لماذا يحبون يفتدونه بانفسهم لماذا أحد عشر عاما وهو أمامهم في المعركة يتعرض للموت كما يتعرضون ويجوع كما يجوعون ويعرى كما يتعرون ويجرح كما يجرحون فكيف لا تفتديه المهجوم بحشاشاتها والقلوب بسويداء أعماقها هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرض محبته على القلوب فرضا وانتزع إعجابه من النفوس انتزاعا لماذا كنا إذا اشتد الوطير نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم كنا كان أجود الناس أجع الناس إذا جع الناس يأتون يأتي الصحابة يكشفون عن بطونهم وقد ربط كل واحد منهم حجرا على بطنه من الجوع فلم يلق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضره في الزوج كشف عن بطنه فوجدوه قد ربط على حجرين انتهى في القضيه لماذا هذا الظن الشاسع الان بين المسؤولين في العالم الاسلامي وبين الشعوب لماذا اللغو من الناس ما هذا التململ ما سره يجدون المسؤول يعيشون فوق السحاب في أبراج عادية والناس يعيشون تحت التراب ولذلك لا معبر بينهما ولا لقاء ولا جفور لو كان هذا القائد أو الحاكم أو المسؤول يعيش عيشهم ويقودهم في محنهم ويتصدى لنائبات الزمان دونهم ويصف ويشرع هامته للاستهام دونهم عندها سيجد الملايين تموت دون أن يمس بآذة الآن سعنة في أفضل يقول يقولون لي تفضلوا يا إخوان تفتحوا في المجالس إلى الأمام واسعوا لاخوانكم ولماذا يحب الناس القادة المجاهدين؟ في افغانستان رغم, رغم ان ابناءهم قتلوا حولهم ونساءهم قد طمرت بالتراب واخوانهم في السجون وابناءهم حرقوا وبناتهم مشلولات ومع ذلك كما يقول الشاعر عن افغانستان فتلك ربوعهم بالدافق الموار تغتسل بالدم وتلك جماجم الاطفال تسحق وهي تبتهل واعراض النساء بها يعيث الملحد الثمل فما ذل الاباء بهم وما بهم احتفل الفشل وموج وموج الشعب مرتفع وموج البذل متصل ليه ليه قادتهم أمامهم أمام في الميدان لماذا تسألون عن فريد عن صفي الله أفضل عن أحمد شامسعوب عن محمد علم عن جلال الدين حقاني عن فلان كل واحد صادق إذا لم نكن متحذدا يعني مثلا نحن العرب نفتديهم بأنفسنا وبقلوبنا في أعماق قلوبنا ليه يا إخوة القلوب ليست بيد الله بيدك انما هي بيد صانع القلوب وخالقها والقلوب رب العالمين يوجهها لمن يحب والقلوب تحب الصدق النفس البشريه تحب الصدق وت وتعشق القوه تعشق الشجاعه عشق وتحب الصدق وعنوان الصدق هو الجهاد ولذلك رب العزة ربط الصدق بالجهاد والذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون فالناس يحبون المجاهد لان الجهاد رمز الصدق هذه الجموع التي تجتمع لتستمع الي ولست مثل بقيه المفكرين والمحاضرين وما الى ذلك إنما هي تعبر عن النفس الانسانيه بفطرتها وجبلتها التي تحب الصدق وهي تظن اني في الجهاد فأحبتني حبا لهذا الجهاد حبا بهذا الجهاد الذي هو رمز الصدق وعنوان الاستقام فالناس يحبون الصادقين يحبون الرجول يحبون الشجاع يكرهون الجبن يكرهون البخر يكرهون الكذب طبيعة النفس البشرية والله الكذابين يكرهون بعضهم بعض مرة احد العلماء او الدعاء فاتح احد الملوك قال له والاثنان احياء قال الملك حي داعيه حي قال له اسمع نحن والله لا نريد ان نغش نحن اقدر على الكلام من هؤلاء الذين حولك قال له والله يا ابا ماجد اني لا اكره هؤلاء الذين حولك نعم الناس, الناس تكره الكذابين تكره المنافقين ولو كانوا يذنبون من اجلك ويمدحونك ويتملقون اليك وتحب الصدق والصادقين وان كان فيه احيانا جرح له لكن الجرح يجدون فيه عذوبه لانه خارج من قلب صادق ويعذرون حتى الطغاة احيانا يعذرون الصادقين فالجهاد الان صدقوا مره اذاع صوت بريق بي بي سي البي بي سي صوت الشيطان الد الد إذاع ضد الإسلام والمسلمين هذا الاذاع ذاعة عن مقتل أحمد شامس عن أثر أحمد شامس أحد الإخوة راجع من عند أحمد شامس على بعد حوالي 200 كم ولايه وردة وميدان على بعد من 50 200 كيلومتر من بنشير يكون صائمون عن الذات ما كنكم قالوا سمعنا ان احمد جاء مصعود اس قال لهم ابشر لقد جئت عند جئتكم من عندي ليه الان احيانا ياتون ياتي زعماء القبائل الى شيخ يا شيخ ثيا اكتب لنا أننا جاهدنا معه فقل له لماذا يستفيدون قال يستحيون أن لا يعرف الناس عنهم أنهم قاتلوا أو جاهدوا وحتى الآن يستحي الناس القبيلة التي ما قدمت شهداء كثيرين يستحيون من أنفسهم يستحيون فتجد واحدا منهم عندهم ملايين يأتي بملايينه ويجاهد لأنه يستحي على نفسه أن يمتد قتال العشر سنوات في أبغانستان ولا يشارك في ميدان الرجال هذا عيب عظيم عيب كبير علينا الآن سطرة الغربية في غزه الناس الذين لا أبناءهم أو يزرح من سبيل Wij zullen het land konden ze met zich opleveren, geldt het كلمة الجهاد على نظار. صارت الله. حتى في نسي ما ما رجال احبان هم مجاهدون. الدنيا كلها كلها مجاهدون. الا الصحة اللي فيه. لكويت وفيه غيرها. دأزل على نفسها. ان تطلق كلمة جهاد على مجاهد. وللأسف. وللأسف العميل waqafat al-siyasa wa khafat al